لا yasmâun fiha lğwû, vla ta'fi ma, illa qîl sâlam sâlama, vâ achabûl yemin في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب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 عُرْبًا أَتْرَابًا لأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَن أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ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 لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ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 علَى أن نُبَدِّلَ أمثَالَكُم ونُنشَأَكُم في ما لا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الأُولَى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأيَتُم مَا تَحْرُثُونَ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 فَلَوْلا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا للمقوين. فسبح بسم ربك العظيم فلا أقسم بما واقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذن ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لكم